يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا له بالقول ولا تجهروا لهم بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبق أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك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 هُمْ صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم 110. يا أيها الذين آمنوا إن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 ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون تظلم من الله ونعمه والله عليم حكيم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 فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسقوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله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 إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم, وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أترمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الاعراب امننا قل لم تؤمنوا ولكن تخوفون اسلمنا ولم ما يدخل الايمان في قلوبكم. الله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 121. Kul أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم 122. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم